121-وجنود إبليس أجمعون 122-قالوا وهم فيها يختصمون 123 لَفِي إن كنا لفي ضلال مبين إذ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا نسويكم إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ المجرمون 126-فما